الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين في ص ف ح ة ت س ع ة وثلاثين بهني بعض ا ل أ خ و ا ن ق ا ل أ م ه ا ت الحروف ا ل م ق ط و ع ة خ م س ة حروف أ م ه ا ت ه ا خ م س ة حروف و أ م ا الحروف ا ل م و ص و ل ة فهي خ م س ة عشر طيب نواصل ما كنا ب د أ ن ا به و أ م ا القول في المعنى وهو المقصود ا ل أ ك ب ر ب ا ل غلطنا وعليه ينزل الكتاب كله فنقول إ ن الكلام في ا ل ل غ ة على الغربين مهمل ومستعمر فالمهمل كل قول نظم من حروف المعجم نظما لا يفيد في ا ل غ ا ي ة في ل غ ة العرب شيئا والمستعمل على ضربين منه ما يفيد في غير ما وضع له كالالقاب ومنه ما يفيد فيما وضع له وهو على ضربين مجاز و ح ق ي ق ة وقد تقدم بيانهما وكل كلام يفيد ما وضع له بين المتخاطب ي ن لا بد له من ش ر و ط كثير عددها منها أ ص ل ا ن كبيران أ ح د ه م ا إ ن ه لا بد من إ ر ا د ة المخاطبه ا ف ا د ة المخاطبه معنى م ا ف إ ن لم يرد ذلك كان القول عبثا لا على وجه لا على وجه الا, إلا, إلا, إلا على وجه بينه في م و ض الثاني أ ن يريد, مقصود يريد افادته مقصود ثقابه مقصود ة بالنصب الثاني أ ن يريد إ ف ا د ت ه مقصود ثقابه و المراد به ما يصح فهمه له و ذلك هو البيان و له حقيقه و مراتب تجمعها مسائل خ م س ة إ ذ ا ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بمعاني ا ل أ ل ف ا ظ و ذكر أ ن ا ل أ ل ف ا ظ على قسمين منها ما هو غير مستعمل و المهمل و النحات يمثلون له ب ك ل م ة days عكس ك ل م ة late لانها مهمله غير م س ت ع م ل ة لا معنى لها و أ م ا المستعمل فهو على ضربين ضرب يستعمل في غير م و ض ع له من أ م ث ل ة ذلك يزيد ك ل م ة م و ض و ع ة ل ل ز ي ا د ة لكنها استعملت اسما في شخص فدلت على معنى آ خ ر غير ما وضع له ب ا ل أ ص ل و النوع الثاني من المستعمل ما تكون افادته فيما وضع له و من أ م ث ل ة ذلك قولك ذهب فهذا لفظ مستعمل و يستعمل فيما وضع له و ذكر أ ن المستعمل فيما وضع له على ضربين مجاز و حقيقه و تقدم معنا بيان كل كل منهما و من شروط ا ل إ ف ا د ة أ و ل ل إ ف ا د ه شروط م ت ع د د ة منها أ ن يكون المتكلم مريدا للمعنى الذي يدل عليه اللفظ ف إ ذ ا تكلم ا ل إ ن س ا ن بكلام و هو لا يريد معناه ف إ ن ه يكون لغوا ً و عبثا ً لا ق ي م ة له الشرط الثاني أ ن يكون المراد بالكلام واضحا ً عند المخاطب سواء كانت هذه ا ل م ع ر ف ة ب م ع ر ف ة س ا ب ق ة أ و ببيان و توضيح من قبل المتكلم و من أ م ث ل ت ه مثلا ً في ا ل أ ن ظ م ة تجدون أ ن من المواد ا ل أ و ل ى مواد ت ع ر ي ف ي ة بالمصطلحات ا ل و ا ر د ة في هذا النظام في كتب أ ه ل العلم في أ و ل الكتاب يقول و مرادي بقولي رواه الشيخان كذا ف هذا بيان هذا البيان أ ي ض ا قد يكون في أ ح ك ا م الشرع قالوا دعوا لنا ربك يبيل لنا ما هي قال إ ن ه يقول إ ن ه ا ب ق ر ة لا فارغ ولا بكر ع و ا ن بين ذلك هذا ج ا ء بيان ل ق و ل ه إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تذبحو ا ب ق ر ة البيان الذي هو توضيح المتكلم للمراد بكلامه الذي تكلم به أ و سيتكلم به هذا البيان له مسائل ا ص و ل ي ة يبحث في أ ح ك ا م ه و حقيقته على ما س ي أ ت ي نعم قال ا ل م س أ ل ة الاولى في ح ق ي ق ة البيان درب المغفور عندك شوي ي ا ل م ع ر ف و ن عندك شوي, شوي وله كثير قال ا ل ص ي ر ف ي ن و ك ا ن من علماء الاصول هو إ خ ر ا ج الشيء من حيز ا ل إ ش ك ا ل إ ل ى حيز التجلي وهذا ض ع ي ف ف إ ن الحيز والتجلي لبغان مشكلان فكيف يتبين بهما وقال آ خ ر و ن البيان هو العلم وهذا ضعيف ل أ ن ه لو لا اطارد منعكس ولا يصح أ ن يقال العلم هو البيان فانه لا يصح ذلك فيه اذ البيان والتبين يقتضي سبق استبهام فيخرج عنه علم الله تعالى وقال قائلون البيان هو الظهور يقال بان لي الامر كذا وبانت ا ل م ر ا ة من زوجها والصديق من صديقك وهذا ظهور على وجههما فرقت بين ذلك كله المصادر وهذا الحد وان كان يحوم على الحقيقه لكنه مشترك بين ا ل أ ج س ا م والمعاني والصحيح ما حدث ابو بكر الباقلداني رحمه الله لسان ا ل أ م ة قال البيان هو الدليل وهذا صحيح لفظا ومعنى طردا و ع ج س ا ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة في مراتبه أ و ل من رتبها الشافعي رضي الله عنه قال ه على خمس مراتب أ و ل ه ا ما يدركه العوام ا ل ج ا ل ج ل ف ة ا ل ج ف ل ة ا ل ج ف ل ة ما يدرك العوام ا ل ج ف ل ة ك ق و ل تعالى فصيام ث ل ا ث ة ايام في الحج و س ب ع ة إ ذ ا رجعتم تلك ع ش ر ة ك ا م ل ة الثاني ما ي د ر ك ا ل ق و ا ص من أ و ل ي الالهيه ك ا ل ه الوضوء ف إ ن ه ا تحتاج إ ل ى معارف ك ث ي ر ة منها الواو والفاء و إ ل ى غير ذلك الثالث ما تولى الله تعالى تنزيله ووقعت الاحاله على النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه كقوله تعالى و أ ق ي م ا ل ص ل ا ة واتوا ل ز ك ا ه وكقوله سبحانه و أ ح ل الله البيع وحرم الربا في أ ح د القولين الرابع ما تولى النبي صلى الله عليه وسلم بيان أ ص ل ه ووصفه كحديث ع ب ا د ة لا تبيع الذهب إ ل ى آ خ ر ه الخامس القياس وقد, وقد رد عليه ج م ا ع ة من العلماء هذا الترتيب بتركه الاجماع وهو من أ ع ظ م ا ل أ ص و ل وذكروا ترتيبها على وجه يقول والذي يفتقرون إ ل ي ه الان في هذه ا ل ع ج ا ل ة أ ن ن ا قدمنا أ ن البيان هو الدليل فمراتب البيان كمراتب ا ل أ د ل ة و أ ص ل ا ل أ د ل ة في غرضنا هذا كتاب الله تعالى ثم بعد ذلك تتنوع إ ل ى ما تنشر عنه فمرتبته بحسب قربه منه كقول النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه يدي و إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ف إ ن ه تالي وكلام الله تعالى المنزل علي علينا ب ا ل ا س ا ن العربي يختلف بحسب اختلاف ا ل ل س ا ن الذي نزل به فالنص أ ع ل ى والظاهر تلو ه وهكذا كلما تباعدت في الأمرين, في الامرين جميعا تفاوتت ومدركها لا يتبين ومد... إ ل ا بمباشرتها ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة في ت أ خ ي ر البيان عن ل وقت ا ل ح ا ج ة وقد اتفق الجفل الجلفى على أ ن ذلك لا يجوز ل أ ن ه تكليف بما لا ي ط ا ق ولما تكرر ذلك في الكتاب اتفق عليه العلماء قديما ً وحديثا ً ولم يعرف فيه نزاع من موالف ولا مخالف ل ا ح ظ ت مره فظهر ل أ ن ذلك جائز ولا يكون من باب التكليف ب م ا لا يطاق بل يكون رفعا ً للحكم و إ س ق ا ط ا له ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة ت أ خ ي ر البيان إ ل ى وقت ا ل ح ا ج ة ز ع م ل ط ا ئ ف ة أ ن ه لا يجوز معظمهم من المعتزلة والدليل ب ق ي ه من سائر ا على جوازي أ ن ه لا س ت ح ا ل ة في أ ن يقول السيد لعبه خر لي هذا الثوب غدا ف إ ذ ا كان من الغدم يبين له الكيفيه وتعسى ل ل م ع ت ز ل ة ف إ ن قالوا إ ن النسخ بيان ل ل ن ض ا ء مهنه العباده فكيف أ ن ك ر و ا ما جوزوه و أ م ا الدليل على وقوعه فكثير نذكر منها ث ل ا ث ة أ م و ر ا ل أ و ل أ ن الله تبارك وتعالى أ م ر بني إ س ر ا ئ ي ل بلف ا ل ب ق ر ة في و ق ت ه ثم بين لهم س ف د ه ا في آ خ ر الثاني أ ن الله عز وجل فرض ا ل ص ل ا ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا في السماء وبينها ّ في ص ل ا ة الظهر على التوان عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا الثالث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم س أ ل ه سائل عن وقت ا ل ص ل ا ة فقال صل معنا هذين اليومين وهذه ا ل ث ل ا ث ة ا ل ا د ل ة يعتمد فيها على الاوسط ل أ ن ا ل أ و ل والثاني منهما معترضان ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة في جواز تاخير التخصيص وهذا مثل ما تقدم و أ ب ي ا منه والقول فيه كالقول فيه ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالبيان و البيان للعلماء فيه مناهج م خ ت ل ف ة فالابتداء ببيان ا ل أ ح ك ا م هل يسمى بيانا ً أ و لا يسمى بيانا ً هذا موطن خلاف الحكم الجديد الذي ليس لا يقع توضيحا ً لحكم سابق هل يعد بيانا أ و لا هذا موطن خلاف جمهور ا ل و ص و ل ي ي ن على أ ن ه لا يعد بيانا فالبيان يكون توضيحا لنص سابق وبيان المراد من دليل سابق عرف الصير في البيان ب أ ن ه اخراج الشيء من حيز ا ل إ ش ك ا ل إ ل ى حيز التجلي لكن هناك أ ش ي ا ء من البيان ليس فيها إ خ ر ا ج من ا ل إ ش ك ا ل من مثل تخصيص العام فانه نوع من أ ن و ا ع البيان و العام قبل ورود المخصص واضح و ليس م ش ك ل ة بالتالي هذا التعريف فيه ما فيه قد انتقده المؤلف ب أ ن ك ل م ة ا ل إ ش ك ا ل و التجلي الفاظ غ ا م ض ة ولا يصح أ ن يكون في التعريف الفاظ غامضه وعرف آ خ ر و ن البيان ب أ ن ه العلم لكن هناك أ ش ي ا ء من العلم ك ث ي ر ة ليست بيانا البيان جزء من أ ج ز ا ء العلم لكن ليس جميع العلم قال إ ذ البيان والتبيين يقتضي سبق استبهام وقال قائلون البيان هو الظهور و هذا تعريف لهذه ا ل ك ل م ة بحسب ا ل ل غ ة و قال آ خ ر و ن البيان هو الدليل لكن الدليل هو المبين و ليس هو البيان الدليل هو المبين و ا ل م و ض ع و لذلك في هذا شيء ثم إ ن هناك أ د ل ة ليست بيانا لغيرها فالتعريف ليس مانعا ل أ ن هناك أ د ل ة ليست بيانا وقيل في البيان هو توضيح مراد المتكلم توضيح مراد المتكلم قسم الشافعي مراتب البيان إ ل ى ما يعرفه جميع الناس بحسب مقتضى ا ل ل غ ة ا ل ج ف ل يعني عموم الناس ومنها ما لا يدركه إ ل ا العلماء و منها ما يكون بيانه في ا ل ا د ل ة ا ل ش ر ع ي ة كتابا أ و سنه أ و قياسا و قيل الشافعي لم يذكر الاجماع قال المؤلف سبق ان عرفنا البيان ب أ ن ه الدليل و من ثم تكون أ ق س ا م الدليل هي أ ق س ا م البيان هل يجوز ت أ خ ي ر البيان عن وقت ا ل ح ا ج ة إ ذ ا كان هناك ح ا ج ة لحكم شرعي فهل يصح و هل يمكن أ ن يؤخر الشرع بيان الحكم مع وجود ح ا ج ة لبيانه أ و لا من أ م ث ل ة ذلك إ ذ ا فعل أ ح د ا ل ص ح ا ب ة أ م ا م النبي صلى الله عليه و سلم فعلا غير جائز هل ي س ح للنبي صلى الله عليه وسلم أ ن يؤخر البيان هنا الانكار على هذا الفعل قل هذا ت أ خ ي ر للبيان عن وقت ا ل ح ا ج ة فلا يجوز قال المؤلف اتفق الجفله يعني عموم العلماء على أ ن ت أ خ ي ر البيان عن وقت ا ل ح ا ج ة لا يجوز وبناه على قال ل أ ن ه تكليف ما لا يطاق مع أ ن ه في المقدمات هناك يقول ب أ ن تكليف ما لا يطاق جائز فيلزمه هنا ان يقول ت أ خ ي ر البيان عن وقت ا ل ح ا ج ة جائز ويلزمه أ ن يلزم أ ص ح ا ب ه بذلك قال المؤلف يمكن أ ن يكون ت أ خ ي ر البيان عن وقت ا ل ح ا ج ة جائز و يكون رفعا للحكم و هذا الكلام فيه نظر ل أ ن ه اذا كان البيان المؤخر رفعا للحكم فيكون نسخا و ليس بيانا و الخلاف في اي شيء في ت أ خ ي ر البيان أ و الكلام هنا في ت أ خ ي ر البيان عن وقت ا ل ح ا ج ة لذلك إ ذ ا ورد بيان بعد وقت ا ل ح ا ج ة ف إ ن ن ا نعده ناسخا و رافعا للحكم ولا نعده بيانا و فرق بين النسخ و البيان أ م ا ت أ خ ي ر البيان عن وقت الخطاب إ ل ى وقت ا ل ح ا ج ة فهذا جائز و لذلك قال تعالى و آ ت و ا حقه يوم حصاده نزلت ب م ك ة و لم تبين إ ل ا في ا ل م د ي ن ة عندما قال النبي صلى الله عليه و سلم فيما س ق ط السماء العشر و فيما سقي بالنضع نصف العشر و استدل المؤلف على ذلك بعدم استحالته و استدل عليه أ ي ض ا بوقوعه ف إ ن الله جل و علا أ م ر بني إ س ر ا ئ ي ل بذبح ا ل ب ق ر ة في وقت ثم بعد ذلك بين لهم صفتها لكن هذا الدليل لم يرتضه المؤلف و قال هذا دليل معترض يعني قد توجه إ ل ي ه الاعتراض و لم يحصل جواب عن هذا الاعتراض و مثله أ ي ض ا أ ن الله عز و جل فرض ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه و سلم في الليل و لم ي أ ت ي بيانها و توضيحها إ ل ا من الغد و لما س أ ل ه سائل عن وقت ا ل ص ل ا ة لم يجاوبه في الحال إ ن م ا قال صل ي معنا ف أ خ ر البيان عن وقت الخطاب إ ل ى وقت أ و قبل وقت ا ل ح ا ج ة كذلك يجوز ت أ خ ي ر تخصيص العموم التخصيص كما تقدم نوع من أ ن و ا ع البيان و لذلك نجد أ ن عددا من النصوص نزل ثم نزل مخصصه بعد ذلك قال تعالى الطلاق قال و المطلقات يتربصن ب أ ن ف س ه ن ثلاثه قرون ثم نزل بعد ذلك قوله و و ل ا ة ا ل ا ح م ا ل أ ج ل ه ن ان يضعن حملهن ف أ خ ر تنزيل المخصص عن ا ل ل ف العام نعم قال كتاب احسان ل أ لما سلف من القول في مقدمات اصول الفقه ما يغني فيما يستانف وجب ا ل أ خ ذ في بيان اصول الفقه المختصه به المضاف ا ل ا ه وذلك القول في ا ل أ و ا م ر والنواهي والبيان للعلوم والخصوص والنظر في ا ل م ح ك م والمتشابه و إ ت ب ا ع ذلك, ذلك بالمفهوم و ف ص ل ي عن المنطق في ا ل ك ط ا ب خاصه و إ ت ب ا ع ذلك ب ا ل أ ف ع ا ل وبيان ا ل أ خ ب ا ر وايضاح منزل التنزيل التاويل والكلام على الاجماع و ك ي ف ي ة وجوه و إ ت ب ا ع ذلك بالقول في القياس و أ ق س ا م ه واتمام ب ي ن وجوه ا ا ل ع ر ا ض عليه و إ ت الكتاب بالقول في الناسق والمنسوق وايضاح ذلك في بيان ا ل ت ن د ي ع الذي و م ع ط ي ل ة الفصول و خ ا ت م ة الفصول ولا بد من ذكر مراتب الاجتهاد و ك ي ف ي ة مراتب الفتوى وبذلك يتم الغرض يتم و بذلك يتم الغرض المقصود و تحصيل الفائده و المقصود ا ذ ن هنا ذكر المؤلف أ ن ما سبق كله مقدمات و ا ل آ ن نبتدئ الدخول في علم ا ل أ ص و ل و هذه ا ل م ق د م ة ع ب ا ر ة عن بيان ا ل أ ق س ا م التي سيضعها المؤلف في كتابه من مباحث علم ا ل أ ص و ل القسم ا ل أ و ل منها القول في ا ل أ و ا م ر و ف ي خمس ع ش ر ة م س أ ل ة ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر وقد جرت عاده علماءنا رضي الله عنهم بتصدير هذا الباب بالقول في أ ق س ا م الكلام وانواعه وقد قال بين في ذلك القراء وكثر النزاع وذهب المحققون إ ل ى أ ن اقسامه خمسه و ا ل ص ح ي ح إ ن ه ا ك س م ا ن حسب ما كشبه المتمح يس في كتابنا وهذا الطلب والخبر وهما ل ط ل ب والخبر ف أ م ا الكلام فقد ج ه د ه ا ث ر الناس وهو عندنا المعنى القائم بالنفس ف أ م ا العبارات واختلف أ علماءنا فيها فقال ش ي خ أبو ا ل و حسن رحمه الله إ ن ه ا كلام ح ق ي ق ة وجعل ح ق ي ق ة الكلام ا ل س ي ن وسائر الاصحاب ر ح م ه الله يقولون إ ن ا ل ع ب ا ر ة تسمى كلاما مجازا وبه اقوى وقالت المعتزله والجماعه من ا ل م ب ت د ع إ ن الكلام فعل من الافعال ك ا ل ح ر ك ة والسكون و أ ن ه ضرب من استكاك ا ل أ ج س ا م وقد د ل ن ا على فساد الكتاب المقصد والمتوسط والذي يهدم قاعدته إ ن ه يعلم متكلم متكلما من لا يدري كونه فاعلا ل ك ل ا م ولو كان ح ق ي ق ة م ت ك ل م من فعل الكلام م علمه م ت ك ل م إ ل ا من علمه فاعلا ولا جواب له عنه إ ذ ا ثبت هذا وفهمتم أن ان ل ل ك ا م م ع ى ق الكلام ئ م أن ا معنى قائم, أن الكلام معنى قائم يجده ا ل م ر ويحس به العاقل ف ي ب ن ي على هذا ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة وهي أ ن ا ل أ م ر لا س ي غ ه له وقد, وقد اختلف بذلك أ ه ل ا ل أ ص و ل فصار الفقهاء ممن تكلم فيها إ ل ى أ ن له س ي غ ة و إ ل ى ذلك م ا ل ة ا ل م ع ت ز ل ا باسرع لاعتقادهم الفاسد ف أ م ا الفقهاء ف إ ن م ا ق ا ل ذلك عن جهل ب ح ق ي ق ة ا ل أ م ر لا عن اتهام ا ل ب د ع و أ م ا المعتزله ف إ ن ه م صاروا إ ل ى ذلك لاعتقادهم الفاسد لاعتقادهم الفاسد أ ن الكلام أ ص و ا ت م ق ط ع ة و حروف م ؤ ل ف ة وقد بينا فساده من قبل 私たちはこのい إ ن وراء هذا تحقيقا لا بد من ش ك ل وهو إ ن ا ل أ م ر الذي هو أ ح د اقسام الكلام الذي هو م ع م ا قائم بنفسه هل وضعت ه العرب صيغه تدل على ا ف ت ص ا ص ام لا فالفقهاء يرون أ ن ل و صيغه داله علي على الاختصاص وهو قول إ ف ع ل واما أ ه ل الحق من المتكلمين ف ص ا ر إ ل ى أ ن لفظه افعل م ح ت م ل ة للامر و غ د وهو النهي هو لخلافه وقد وردت في ا ل ش ر ي ع ة على نحو من خ م س ة عشر وجه فاذا جاءت م ط ل ق ة وجد التوقف فيها حتى يقوم الدليل على تعيين نعم من معانيها واحتج الفقهاء ب أ ن الله تعالى أ م ر ا ل ي س بالسجود فلما توقف واعترض استحق ا ل ذ ن و وقال الله تعالى ف ل ي ح ذ ر الذين يخالفون عن أ م ر ه ان اصيبهم ف ت ن ة أ و ا ص ي ب ه م عذاب اليم وأجاب،, واجاب عن ذلك أ ص ح ا ب ن ا ب أ ن هذا وامثاله لا ي س ت ط ع ا ح ت ج ا ج به أ م ا ق ص ة إ ب ل ي س ف إ ن الله تعالى ق ر ر أ م ر ه بسجود آ د م بقرينه م فهم، بقليلة فهمتها جميع الملائكه ولذلك س ج د وهي فضل العلم على المتعلق واعترض فيها إ ب ل ي س لمن لا من الوجه المختلف فيه ولكن من ج ه ة ت س ب ي ه الامر وذلك تخرج واما قوله تعالى فليختل ف الذين يخالفون عن امره فلم يختلف احد في ان مخالفه الامر لا يحبه وانما اختلفوا في امرين احدهما ان الامر يحتمل ان يكون بمعنى الفرد ويحتمل ان يكون بمعنى ا ل ق و ي خاصه او اعمى الثاني انهم انما اختلفوا في الصيغه التي تنبئ عن الامر وليس في ذلك ظاهر ولا نص لما يحاولون فيها والمفتاح ان الاعلى الى قلل ادنى افعل فالمفهوم منه طلب جازم لا م س و ب ه فيه ولا تربه فان م ث قيل فالامر من المثل هل تتصور قلنا لا. لا مثنويه لا مثنويه فالمفهوم منه طلب جازم لا مثنويه, مثنوية. مثنوية. معصر <تصفيق> فان قيل فالامر من المثل هل يتصور قلنا يتصور بوجهين اما بالبقاء المساوي فيكون على ا ل م ك ا ف أ ة و إ م ا ب ا ل ح ا ج ة فيكون ط ل ب ا فتنهب المماثل ف أ م ا التعرض للعقاب عند الترك فليس ا ل أ م ر فيه حظ سواء كان المعنى القائم بالنفس او ا ل ع ب ا ر ة ا ل د ا ل ة عليها الداله ع ل ي و إ ن م ا يوجد العقاب ا ل على ق ا ب ع الترك من دليل اخر فان قيل اقتحمتم عظيما فانكم جعلتم الامر في اللغه عليا ً عن عباره تدل عليهم قلنا عن هذا جوابان احدهما اننا نقول ان فعلنا ذلك ان فعلنا ذلك فان لها لاخواته الثاني ان العباره المختصه به اوجبت والزمت وفرضت ونحو ذلك انصح ايضا ذلك على م ئ ه بيان ان شاء الله تعالى المساله الثالثه قبل, قبل هذا نشرح ذكر المؤلف هنا ما يتعلق ب ا ل أ و ا م ر تقدم معنا أ ن ا ل أ ش ا ع ر يرون أ ن ا ل أ م ر هو المعاني ا ل ن ف س ي ة ل أ ن ا ل أ م ر جزء من الكلام و الكلام عندهم هو المعاني ا ل ن ف س ي ة و سبق أ ن بينا أ ن هذا ليس بصحيح و أ ن ه على مقتضى مذهب ا ل أ ش ا ع ر ه اشد تناقضا لو كان في نفسك معاني تطلب شيئا من ا ل أ م و ر و لم تتلفظ به هل يقال أ ن ت امر و هل يعد هذا أ م ر ا و هل يعد مخالفه عاصيه فدلنا هذا على أ ن مجرد المعنى النفسي ليس من ا ل أ م ر في شيء و إ ن م ا هذا أ م ر سابق ل ل أ م ر و أ ن ا ل أ م ر إ ن م ا هو ا ل أ ص و ا ت و الحروف و المؤلف حاول أ ن ينصر مذهب أ ص ح ا ب ه في القول ب أ ن ا ل أ م ر و الكلام هو المعاني ا ل ن ف س ي ة و ها و ان ا ل أ ص و ا ت و الحروف ع ب ا ر ة عنه و هذا يتضاد مع مذهب ا ل أ ش ا ع ر ة فيما يتعلق بالله تعالى ا ل أ ش ا ع ر ه يقولون إ ن ص ف ة الكلام لله ص ف ة أ ز ل ي ة فهو تكلم في ا ل أ ز ل ثم لا يتكلم بعد ذلك فعلى قولهم هذا أ ن الكلام كله معنى واحد أ ن الكلام يكون كله معنى واحد ف إ ذ ا كان المعنى واحدا كيف يقولون هناك فرق بين الامر و النهي فعلى مقتضى مذهبهم يكون قوله أ ق م ا ل ص ل ا ة هو عين قوله لا تقربوا الزنا ثم إ ذ ا لاحظت مذهبهم فيما يتعلق بصفات ب أ ف ع ا ل المخلوقين ظهر لك تناقض آ خ ر من تناقضاتهم ف إ ن ه م يقولون ليس للمخلوق فعل و إ ن م ا هو فعل الله ومن ذلك كلام المخلوق يقول هذا ليس فعل للمخلوق بل هو كلام لله وفعل لله جل وعلا ا ف ه ذ يجعل كلامه متناقضا و يكون هناك ليس و يكون هناك عدم تفريق بين ا ل أ و ا م ر و النواهي و العمومات و الخصوصات طيب العبارات هذا ط ر ي ق ة للاشاعر في التعبير أ و في الكلام و في بيان ا ل أ ل ف ا ظ و ا ل أ ص و ا ت ل أ ن عندهم أ ن الحروف و ا ل أ ص و ا ت هذا ع ب ا ر ة عن الكلام وليست كلاما لذلك يسمون الجمل عبارات هذه ا ل ت س م ي ة ليست ت س م ي ة ص ح ي ح ة قال أ ب و الحسن ا ل أ ل ف ا ظ كلام ح ق ي ق ة فدل هذا على أ ن أ ص ح ا ب ه لم يسيروا على طريقته بعض أ ه ل ا ل س ن ة قال الكلام ح ق ي ق ة في اللفظ والمعنى ولا يريد به المعنى القائم في نفس المتكلم و إ ن م ا يريد به المعنى الذي يدل عليه اللفظ فليس هناك توافق بينهما بعض الناس لما يجد بعض أ ه ل ا ل س ن ة يقولون الكلام ح ق ي ق ة م ش ت ر ك ة بين ا ل أ ل ف ا ظ و المعاني اظن ان المراد به المعاني ا ل ن ف س ي ة ا ل ق ا ئ م ة بنفس المتكلم هذا ليس مرادا لهم و إ ن م ا مرادهم المعاني التي يدل عليها اللفظ المتكلم به حاول المؤلف أ ن يتكلم على المخالفين بكلام قد تنفر منه النفوس فقال إ ن المعتزله جعلوا الكلام فعلا من ا ل أ ف ع ا ل وليست م ع ن ا وجعلوا الكلام هو اصطكاك ا ل أ ج س ا م وهذا على مذهب ا ل م ع ت ز ل يمكن أن انهم يرونه لذلك ينفو هم ينفون ص ف ة الكلام عن الله عز وجل كلمه اصطكاك ا ل أ ج س ا م لا يصح أ ن نصف الله بها وهذا الكلام فيها تفسير الكلام ب أ ن ه اصطكاك ا ل أ ج س ا م ليس من ح ق ي ق ة الكلام في شيء قال و الذي يهدم قاعدته أ ن ه يعلم المتكلم متكلما من لا يدري كونه ف ا ع ل للكلام و هذا متكلم و لو كنت لا أ ع ر ف أ ن ه فاعل للكلام و هذا الكلام مبني على تشكيك ا ل ع ب ا ر ة بدون أ ن يكون لها ح ق ي ق ة وهو كلام خاطئ لا يمكن أ ن يكون هناك شخص يظن أ ن فلان ا متكلم إ ل ا إ ذ ا اعتقد أ ن ه فاعل للكلام ما يمكن فقول المؤلف أ ن هناك من يعرف أ ن الشخص متكلم مع كونه لا يدري أ ن ه فاعل للكلام ليس بصحيح المتكلم هو الفاعل للكلام و كل عاقل إ ذ ا تصور متكلما تصور فاعلا للكلام و م ع ا ر ض ة من عارض إ ن م ا هي م ك ا ب ر ة و قولهم لا جواب لهم عن هذا بل هذا مجرد تصوره يدل على بطلانه مجرد التصور فانه لا يوجد متكلم إ ل ا اذا كان فاعلا للكلام سم هو متكلم لا غير متكلم المتكلم إ ن س لك ه الانسي ل إ ذ ا كان متكلم ا فهو الفاعل لا يمكن أ ن يكون هناك اسم فاعل يصدق على شخص إ ل ا إ ذ ا كان الفعل قد قام بذلك الشخص إ م ا أ ن تقول المتكلم الجني فالفاعل ب ت ا ا ل ل ي للكلام الجني و إ م ا أ ن تقول المتكلم ا ل إ ن س ي فالفاعل ا ل ك ل ا م هو ا ل إ ن س ي مقتضى ل غ ة العرب أ ن اسم الفاعل يدل على من قام بالفعل فهو مقتضى ل غ ة ومقتضى عقل أ م ا أ ن تقول فاعل لم يقم به الفعل كيف فاعل لم يقم به الفعل مثل ا متكلم لم يقم به التكلم كيف انتقل المؤلف إ ل ى م س أ ل ة أ خ ر ى وهي هل ا ل أ م ر ص ي غ ة تدل عليه بمجردها ا ل أ ش ا ع ر ه يرون أ ن الكلام ليس له معاني و أ ن ا ل أ ص و ا ت و الحرف هذه لا تدل على معنى بذاتها حتى يكون معها قرائم و هذا يخل بمقصود وضع ا ل ل غ ة ل أ ن ه وضعت ا ل ل غ ة ل أ ي شيء من أ ج ل التفاهم والتخاطب فيعرف كل إ ن س ا ن بمراد غيره لكنهم قالوا هذه ا ل أ ل ف ا ظ لا تدل على أ ي معنى بنفسها حتى يكون معها ق ر ا ئ م فعطلوا المقصود من وضع اللغات ولذلك شنعوا على يعني مع أ ن مذهبهم مع أ ن مذهبهم باطل وتصوره بعيد إ ل ا أ ن ه م بداوا يشنعون على المخالف لهم فقالوا قلنا لهم خالفكم الفقهاء قالوا الفقهاء لم يتصوروا هذه ا ل م س أ ل ة فهم ج ه ل ة قالوا ذلك عن جهل ب ح ق ي ق ة ا ل أ م ر ليس بصحيح ا ل الفقهاء علماء ا ل ش ر ي ع ة ولا يتكلم المتكلم منهم إ ل ا أ و لا يتفقون إ ل ا على أ م ر واقع و ح ق ي ق ة قال و أ م ا ا ل م ع ت ز ل ف إ ن م ا صاروا لذلك يعني أ ن ا ل أ م ر أ ن ص ي غ ة إ ف ع ل تدل على ا ل أ م ر بنفسها لاعتقادهم الفاسد أ ن الكلام أ ص و ا ت م ق ط ع ة هذا الاعتقاد ليس خاصا ب ا ل م ع ت ز ل ة حتى الفقهاء يقولون به قال و اتفق أ ه ل الحق من أ ر ب ا ب الكلام من يقصد ا ش ا ع ر ة على أ ن ا ل أ م ر لا ص ي غ ة له لان ا ل ص ي غ ة لا تدل على الطلب بنفسها حتى يكون معها ق ر ي ن ة و ذلك ل أ ن الكلام عندهم هو المعاني ا ل ن ف س ي ة تقدم معنا أ ن الصواب أ ن الكلام هو ا ل أ ص و ا ت و الحروف و يدل على هذا ق ر ا ب ة خ م س م ا ئ ة دليل في الكتاب و ا ل س ن ة و يدل عليه اجماع السلف اجماع علماء ا ل ش ر ي ع ة و إ ج م ا ع أ ه ل ا ل ل غ ة حتى المؤلف قبل قليل يوافق الجمهور فيقول الكلام اسم وفعل وحرف و ا ل أ س م ا ء و ا ل أ ف ع ا ل والحروف هذه الفاظ م ن ط و ق ة قال ل أ ن الكلام معنى قائم بالنفس ك ا ل إ ر ا د ة و العلم هذا مذهبه و المعاني ا ل ن ف س ي ة لا ص ي غ ة لها و الصواب أ ن الكلام هو ا ل أ ص و ا ت و الحروف إ ذ ا كان معهم اعترضوا و قالوا هناك ص ي غ ة إ ف ع ل ت أ ت ي م ر ة و يراد بها ا ل أ م ر والطلب و م ر ة يراد بها النهل و م ر ة يراد بها ا ل ت س و ي ة و م ر ة يراد بها التهديد كونوا حجاره أ و حديدا هذا أ م ر تكويني وليس المراد به الطلب كونوا قرده وخنازير اصبروا أ و لا تصبروا فليس المراد به الطلب قالوا فدل هذا على أ ن الصيغه ص ي غ ة افعل لا تدل على الطلب بنفسها و هذا كلام خاطئ ل أ ن ما أ و ر د و ه وجدت معه قراء صرفته عن ظاهره ا ل أ ص ل في ص ي غ ة افعل أ ن تدل على ا ل أ م ر والطلب ولا تصرف عن هذا إ ل ا ب ق ر ي ن ا ف إ ذ ا ما أ و ر د و ه خارج محل النزاع ل أ ن محل النزاع هو في ص ي غ ة إ ف ع ل إ ذ ا لم يكن معها قرائن و أ م ا ما أ و ر د و ه ف إ ن ص ي غ ة إ ف ع ل ليست م ج ر د ة و إ ن م ا معها قرائن توضح المراد بها قال احتج الفقهاء ب أ ن الله أ م ر إ ب ل ي س بالسجود ما قال ابليس هذا ا ل أ م ر ليس معه قرينه توضح المراد به لما لم يمتثل عد ة عاصيا و قال المؤلف ب أ ن هناك قرينه مع هذا ا ل أ م ر تقدير ق ر ا ء مع ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ش ر ع ي ة و إ ح ا ل ة ا ل د ل ا ل ة عليها إ ب ط ا ل ل ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة ل أ ن ه يقول لا تعمل ب ا ل ق ر آ ن واعمل بهذه القرائن ا ل م و ه و م ة جاء بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب أ ل ي م هنا ا ل أ م ر المخالفه هل تكون للمعاني ا ل ن ف س ي ة ولا تكون ل ل أ ص و ا ت الحروف حينئذ لا يصح أ ن ي ف س ر أ م ر هنا بالمعاني ا ل ن ف س ي ة قال المؤلف والمختار أ ن ا ل أ ع ل ى إ ذ ا قال ل ل أ د ن ى فالمفهوم منه طلب جازم لا م ث ن و ي ة فيه لا استثناء فيه ولا تردد هذه م س أ ل ه في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر أ ن ن ا نجد ص ي غ ة إ ف ع ل و لا تد و يكون فيها طلب لكن لا تدل على ا ل أ م ر و من أ م ث ل ت ه الدعاء رب اغفر لي اغفر ص ي غ ة إ ف ع ل هل هذا أ م ر ليس أ م ر ا إ ذ ن متى تكون ص ي غ ة إ ف ع ل ل ل أ م ر و متى تكون قال المؤلف إ ذ ا كانت من ا ل أ ع ل ى ل ل أ د ن ى ف إ ن ه يكون امرا و هذا فيه نظر من ج ه ة أ ن ا ل أ ع ل ى في مرات يلتمس من ا ل أ د ن ى و ي ن لم يكن أ م ر ا ولذلك نجد أ ن ا ل أ ب قد يوجه هذه الصيغه صيغه افعل لابنه على ج ه ة التودد والالتماس فلا يكون أ م ر ا و من هنا ف إ ن الصواب أ ن يقال إ ن الطلب على ج ه ة الاستعلاء يكون أ م ر ا و على ج ه ة العلو بعض أ ه ل العلم خرج من هذا بقوله ا ل أ م ر الذي يتعرض مخالفه ل ل ع ق و ب ة يكون أ و ص ي غ ة إ ف ع ل التي يكون المخالف لها متعرضا ل ل ع ق و ب ة تكون أ م ر ا لكن التعرض للعقاب عند الترك ليس فيه ترابط بينه وبين ا ل أ م ر ويدلك على هذا أ ن ه قد توجد أ و ا م ر لا ع ق و ب ة للمخالف لها كما في اوامر الندب ثم إ ن إ ث ب ا ت ا ل ع ق و ب ة هذا يحتاج إ ل ى دليل مستقل هكذا قرر المؤلف ل ع ل ن ا نقف على هذا خمس دقائق إ ن شاء الله و نواصل الدرس بعد خمس دقائق ن س أ ل الله جل و علا أ ن يرزقنا و اياكم المنافع العمل الصالح ن ج ع ل ن ا و اياكم نبدا ا ل م ت د ي ن هذا و الله أ ع ل م و صلى الله على نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه ج م ع ي ن